إِنَّ الْأَبْرَارَ يَسْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورًا عَيْنَيْهِ يَسْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَدِّرُونَهَا تَفْدِيرًا يُفُونَ بِالْنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نَخَافُ من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فَتَمَقَّاهُمُ اللَّهُ سَرَّ وَذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُم نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيته من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمَ وَمُلْكَ كَبِيرًا عَلِيَهُمْ ثيَابُ سُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقُ وَحُلُّ أَسَائِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَادَهُ طَهُورًا إِنَّهَا ذَاكَنَ لَكُمْ جَزَاءً وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَادِلَاتِ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ ويزرون وراءهم يوما ثقيلا ويزرون وراءهم يوما ثقيلا ان هؤلاء يحبون العاجله يحبون العاجله ويزرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوم سقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكر فَمَنْ سَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سُبُلَاتٌ فَمَنْ سَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سُبُلَاتٌ وَمَا تَسَاءَلُونَ إِلَّا أَن يَسَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء في رحمتي يدخل من يشاء في رحمتي يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين اعددت لهم عذابا اليما والظالمين اعددت لهم عذابا اليما